بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقبض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فارغب